بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنك وما تأخرين وينزل نعمته عليك وينزلك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل الشكيله في قلوب المؤمن إن ليزاجوا إيمانا مع إيمانه ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجهد من تحتها الأمهار خالدين فيها ويتغفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عين مَا هِيَ فَوزَ النَّاصِينَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالَّذِينَ بِاللَّهِ ظَلَمُوا عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعز لهم جهنم وساءت مصيرا والله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وَتَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا الله يبايعون اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ومن نجث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيحقيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاشتغفر لنا يقولون بألسلتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا وزين ذلك في قلوبكم ومن يَا أَيُّهَا كنتم قوما فورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله تَقُولُوا لِمَا والذي ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما يقول مُقَلَّفُونَ إِلَّا فَلَقَدْ تُمْ إِلَى مَغَانِمٍ هذا لَوْ نستبعكم يريدون أَن يبدلوا كلام اللَّهِ كل تبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحزنوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم فلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تتولوا كما توليتم من قبل العذبكم عذافا أليما ليس على الأخماح حرج ولا على الأخرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يَتَوَلَّ يعذبه بِغَوَلَ بَنِي لقد رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبايعونك تحت الشَّجَرَةِ فعلم ما في قلوبهم عَاهِدَيْهِ سكينة عليهم وأسابهم وأنجلا سأسينة عليهم وأسابهم فسحا قريبا ومغالم كثيرة أن want allah wan ji وعدكم الله مظالم كثيراً تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهجيكم صراطاً مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قَدِيرًا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأجفار ثم لا يجدون وليا ولا مغفيرا سنة الله الذي قد غلث قبل ولن تجدل ثم شر الله تفزيلا وهو الذي كف أيديهم عنكم عنهم وأيديكم عنهم ببطر مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تحملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي محكوفا والهدي محروفا أن يبلغ محلة ولولا إنساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتسيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تجيلوا لعربنا الذين كفروا منهم عذابا أليما اجعل الذين فروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة سكوى وكانوا أحط بها وأهلها وجال الله بكل شيء عليم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمين وحلقين رؤوسكم ومقفرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك أم قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وجفى بالله شهيدا أمد رسول الله في السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإيدي لتجرع أخرج تطأه فآجره فاشتغل وضشتغ على شوقه فالسوى على سوقه يحجب الزرعا يغير به ملك الثفار وعد الله الذين آمنوا وعمروا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما